ிப ஈ கலி ليجزيهم الله أحسن ما أمروا ويزيدهم من فضله والله يرى Bye-bye. الذين كفروا اعمادهم كثراب بذتي انت يحسوه وام انما Won't say it out.